والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين كلمتي اليوم تتعلق بأختنا الأسيرة كاميليا شحاتا القصة كما تعلمونها جميعا وأنا ألخصها للتاريخ أختنا كاميليا شحاتا كانت زوجة أسر لأحد الكهان النصارى في المينيا وكان ابن خالتها وزوجته أسلم قبل ذلك بعدة سنوات فيبدو أنه حدث اتصال بينهما بدأت تتعرف على الإسلام فأسلمت سرا عدة سنوات وحفظت أربعة أجزاء من القرآن وكان على حسب ما نشر كان زوجها يأخذ التبرعات ويضعها باسمها في صندوق التوفير فلما قررت أن تهاجر بدينها وكانت قبل ذلك أول ما أسلمت امتنعت من زوجها لمدة سنة ونصف فلم يقربها لأنها مسلمة وهو كذا فامتنعت ولما أرادت أن تهاجر بدينها وأن تذهب فتشهر إسلامها راحت سحبت المبلغ 32 جنيه ووضعتهم على المندضة لصاحبها على أساس أن الإسلام لا يجيز لأحد أن يأخذ مالاً غدراً وهي أسلمت وحسن إسلامها وذهبت إلى هناك وبكل أسف لما ذهبت إلى الأزر كان في تعميم بدأ الأول شباب بدأ قس من القسط يهيج شباب المينيا خرج ألفان من الشباب ركبوا أوتوبيسات ورايحين لمقر الكاتدرائية في العباسية علشان يعملوا تظاهرات المعتادة ضد المسلمين ان احنا خطفنا بنتهم وبنخطف بنتهم وهذا الكلام واستطاع الأمن ان يعني يصل الى الأوتوبيسات ويسحب الرخص من السائقين علشان ما يروحش هذا الشباب المتحمس إلى الكاتدرائية وتحصل مشكلة هناك ومواجهات ومع ذلك استطاع الشباب ان يأخذوا أتباسات أخرى ووصل ألفان من هؤلاء ووصلوا الكاتدرائية وبدأوا سببا في رئيس الدولة وفي أمن الدولة وفي المسلمين أجمعين أننا بنختف بناتهم وإلى آخرين وحصلت مشكلة كبيرة وطبعا هي خرجت حتى تسلم فوصل التعميم إلى مشيخة الأزهر أن لو جاءت باسم كاميليا شحاتة دي على طول تبلغونا ذهب الرجل إلى هناك بكل أسف وجد مدخل من شخط مليان بالقسص كأنه في الكاتدرائية حتى أنهم لما حاولوا أن يمنعوا بعض الضباط حاولوا أن يمنعه قال له أنا في شخط الأزهر ليس في الكاتدرائية قال فاستحيا وتركاني أدخل في يشهر بها الإسلام فالمهم الرجل اللي بيكتب الإشهار قال له اسمها إيه قال له كاميليا شحطة كأنما لدغاه ثعبان وقال خلاص طيب ودخل جوه شوية وبعدين جاء لقيه مع نشهر الأوراق والخط مصله مع المدير في الدرج ومشعر فيه تعالونا بكرة علشان نشهر الإسلام إلى آخرين المهم انتهت المأساة انتهت القضية بتقبض على أختنا كاميليا شحطة وتسليمها إلى الكنيسة في أول الأمر قال لك ابنتنا رجعت لنا وكانت في مشوار في القاهرة بتعمل بعض الجولات والكلام ده ده الكلام ده استمر لمدة ثلاثة أيام كان المفترض ان البابا شنودة رئيس المصارى في مصر كان يخرج بيانا يعتذر فيه للمسلمين أنه أساء فظن لهم مش قال خطفوها؟ طالع أنه ليس خطفينها على حسب الثلاث تيام الأولانيين اللي قال لك ده كانت في القاهرة في زيارة البعض اللي مش عارف إيه والكلام ده الحكاية والرواية قبل أن يظهر إسلامها ويفشوا في كل مكان كان المفترض يعتذر زي ما الشباب تحردوا على أنهم يطلعوا ويهجموا المسلمين ويجتموا المسلمين بأقدع الألفاظ ويجتموا كمان رأس الدولة ويجتموه جهاز أمن الدولة والكلام ده بأقضع الألفاظ كان المفروض على الأقل يحصل النوع من من الاعتذار لكن سرعان من كشف الأمر وظهرت الحقيقة وإن أختنا كاميليا إشحادة أسلمت لله تبارك وتعالى وإنهم خدوها خطفوها كمواطنة معروف أنها مواطنة عادية ومعروف الجهة التي خطفتها زي أختنا وفاق قسطنطين اللي هي مرأة دير برضو مرأة كاهن من كهان أبو المطمير في البحيرة برضو في سنة 2003 لا نعرف عن أختنا وفاق قسطنطين أي شيء إن إطلاقا انا لو انا متهم انا متهم بخطف بني آدم بياخدوني يحطوني في الحاجز وممكن ما كونش أنا اللي خطفت ممكن يكتشف بعد مدة حجز سنة ولا سنتين ولا ثلاثة إن مشان المجرب ويام ناس بيتهم ويدخلوا تحت الحبس الاحتياطي سنوات طويلة وفي الآخر يطلع براء من الذي يعوض هذا المسجون عن سمعاته التي ذهبت وعن السجن الذي لبث فيه عدة سنين في الآخر يقوله نحن آسفون تشابه اسماء والسلام عليكم طيب الجهة التي خطفت هذه المواطنة الجهة المعلومة وهي تصرح انها اللي خدت البنت عشان يعملوا غسيل غسيل مخ كمان ويصرحون انها في أحد الاديره في مدينة عين مدينه عين شمس منطقه شمس والكلام ده لم يتحرك احد مطلقا لا رئيس الدوله ولا مباحث امن الدوله ولا المخابرات العامه ولا الأمن القومي ولا ولا عضو في مجلس الشعب عضو في الشعب ساعتي قدم إحاطة ان مصمار تخلع كان فيه مصمار مدقو فيه خشبة وتخلع يوم يعمل طلب إحاطة وقول لك عايزين وزير المسامير المصمار ده راح فين ها؟ ويعمل إحاطة وقوم الدنيا وقعادها ولا واحد في مجل الشعب كله قدم طلب إحاطة أين ذهبت أختنا هذه الأسيرة وماذا يفعل بها وهل الذي نشر عنها صحيح أم بتاقت حبوبها الوسط لحد ما وصلت إلى درجة الجنون كل دليل علشان أسلامت من تعملين تقول له حرية الاعتقاد والأزهر شيخ الأزهر الراحم قال لك المرتد لا يقتل والمفت بتاعنا بقول لا يقتل كل واحد حر في أن يرتد مع أن هذا مضاد لدين الله مضادة كاملة من ارتد من المسلمين قتل حكم لم ينسخ أجمع عليه الأئمة ومع ذلك اللي تنصروا من عندنا ثلاثة أربعة وجاهروا إنهم تنصروا ولا واحد قال حاك وراحوا هناك ودي اسمع حرية اعتقاد أول ما اختنا تعتنق الإسلام وتبقى حرية اعتقاد تختطفها الكنيسة إذا نتجاه الخاطفة معلومة ولا أحد يتحرك وينقذ هذه المسكينة من العذاب الأليم اللي بتتعرض له من اللي عمال زلزل الفتن من اللي بيعني الفتة الطائفية في البلد نحن أم النصارى النصارى قطعا هم الذين يفعلون ذلك هم اللي بيلعبوا بالنار وفي الآخر ستحترق البلد إذا ما كانش فيه عد أوعى تتصور ان الإنسان المظلوم إذا كان عاجزا يوما من أيام أنه سيظل عاجزا بتحصل فتنة حمقاء خرقاء تحرق الأخضر واليابس هو البابا شنود هداية العمين يعني زعيم العالم كله لما الدولة عملت حاجة اسمها الطلاق المدني لأن الطلاق عند النصارى ممنوع بحكم الإنجيل كما يزعمون الدولة عشان تضع الوزر والإرهاق عن كل النساء المصارى ورجال النصارى المطلقين عملت حاجة اسمها الطلاق المدني طلق المدني يعني الدولة هي اللي اتطلب ما يروحش النصراني ولا النصرانية للكنيسة يروح للدولة وصدر بهذا قرار من المحكمة الدستورية العليا اللي مش فوق حد ولا فيه نقد ولا إبران في احكامها. يوم البابا شنودة يروح يعتزل في الدير وغضبان يقول لك أنا لا أخالف أحكام الإنجيل والدولة تبعت له ثلاثة أربعة خمسة منهم الناس التؤال عشان يقنعوه وفي الآخر يرفض فتنزل الدولة على رأي شنودة ويلغى القانون الطلاق المدني وينفذ كلامه من عايزة فهم شنودة ايه يعني اللي في ايده علشان يمسك الدولة من ساسها الرأسة يحرك كما لعبة ودمية هذه جريمة النكراء نستنكرها غاية الاستنكار ونقول اذا استمر الوضع على هذا ستحترق البلد والله يحرقها النصارى مش احنا المسلمين طولوا عمرهم مسالمون وعايشين ما فيش اي مشاكل بينهم بين النصارى اطلاقا ايه المشاكل ده النصارى الاقلية المحسودة في العالم الان نحن الان نطالب ان يكون لنا من الحقوق مثل النصارى احنا 96% هم 4% و4% يتناقصون باعترافهم أنا شفت حلقة للأنباء ماكسيموس اللي هو انشق عن الكنيسة وعمل لنفسه كنيسة عشان يعمل طلاق وزواج ادى المذيع في قناة الجزيرة ادى له سي دي قال له أنا عايزك تاخد السي دي ده ده السي دي نازل من موقع الكنيسة الرسمي مش أنا اللي مقالفه أقر فيه القصص والرهبان على المستوى العالي الرسمي أن مليون وتمنمائة ألف نصراني تركوا النصرانية إلى الإسلام أو إلى ملل الأخرى لكن الأكثرية الكاثرة أسلامه وطبعا في الإعلان الحاجات التي تتلع عن مواقع النت لا يبينوش الحقيقة أبدا اضرب أضعاف أضعاف هذا العدد في بعض تعرف الحقيقة واحنا عارفين ان اكثر من هذا عاد بكثير جدا فقالوا انه على مادة 36 سنة تناقص بيه تناقص عدد النصار يعني دو قرابة 2 مليون هم كلهم بتاع 5 مليون في مصر بحسب التقرير الامريكي مش تقريرنا احنا هم يبدأ ان هم 12 مليون وهذا كذب له قرون معروف الاحصائية الامريكية اللي خارجة من امريكا بتقول انهم 5% ف5 مليون موجودين في مصر لما يتلاقص منهم اتنين مليون يتفضل لهم كام تلاتة مليون هذا التقرير حذر انه بعد عشرين سنة سينقرض النصارى من مصر وده كلام موجود على النت انا مجبتهش من جيبي انا رأيته بعيني رأي كده بعيني مش حد لا اخبرني ولا حد حد تفويني كلمة ولا هذا الكلام فانعايز افهم كل اخت تسلم يأخذوها يخطفوها زي ما حصل في الهرم أيام برضو اختنا كاميلة يشحكها لما أسلمت وبدأت تظهر اتخاطفت أخت من شأيتها من الهرم راح أخوها وابن عما خطفوها أين ذهبت من أعز أعرف الدولة دي لها يد فعلا على مواطنيها ولا ملاهاش يقول لنا الحقيق عشان نستريه بدل ما كل يوم مظاهراته قدام مسجد النور وهتافاته انت فاكر من بيه تبدأ مش هيتحرك بعد ذلك أنا أخشى أن يتحرك ولا تحرك زي ما قلت لكم الأخضر واليابس هيولع فنجب يكون في كلام منطقي وكلام عاقل يقال المسلمين. في إنسانة مخطوفة لأنها تدينت تيجي الإنسانة المخطوفة تطلع على التلفزيون تقول أنا بيت الأسترانية ريحوا نفسكم بس تطلع في لقاء مع مزي... م... م... م... لقاء مع البابا شنودة عندي على السيدي بتقول له وفاق سطنطين هل هي حية هل لها أي حية هل تعيز منشوف وتطلع على أي قناة تقول يا جماعة أنا كنت أسلمت وهذا كان طيشا مني ولكن وجعت إلى الرهبانية مرة أخرى وهذا ديني الأخير إحنا كمسلمين هنسكت قلتوا بتدفع عن مين واحدة بتقول أنا رجعت شاء الله يكونوا ممليينه إن شاء الله يكون من ديلها عشان تبقى مصطولة إن شاء الله يكون من كتر التعذيب حتقول ضد ما تعتقد بس لو طعت على أقل وقالت أنا أصبحت ونصرانية ورجعت إحنا مش هيبقى لنا عين نتكلم خلاص فأنا قال لها إيه أهلا هو فيه جثة هو فيه في دعوة قتل بدون جثة هتقول كلام لا يمكن يقبله طفل سنه ست سنوات واحد خد الجسة ودفنه وبقول لي أنت تزعب أنه قتل طب هتلي جسيت عشان أسلم لك أنه قتل وبعدين كوني هتطلع في قناة الفضائية ده تدخل في الحرية الشخصية شخصية مين؟ شخصيتك ولا شخصيتها؟ فين الحرية الشخصية؟ حرية إيه اللي بيتكلموا عنها؟ عايزين هتطلع لأننا نزعم كما يقول بعض الناس أنها قتلت أو أنها لا تزال حبيثة الدين عشان ما تشعلوش فتيل الفتة مرة أخرى طلعوا هل على خلاف فضائي وتقول أنا تنصر ساعتها اللي تتكلم مني لا تتأطع راب أختنا كميلة شحاتها ليه ما تطلعش على أي فضائية وتتكلم وتقول أنا أصبحت نصرانية ورجعت إلى هداي وكنت ضالة وكنت مش عارف إيه والكلام ده ليه ما تطلعش تقول الكلمتين دون إذا كانوا صادقين حقا لكن نحن نعلم أن أخواتنا تخطف وتعذبنا وتعذب العذاب الأليم وفي الآخر بتقولي تحلى بالصب أنا ساكت ساكت بس بتديج لحظة انفجار أنت لا تقدرها فإذا كان الدولة تحرصه على أمن الدولة فينبغي أن يحسن هذا الأمر ويكون في كلام مقنع أنا مش قادر أستوعب مجلس الشعب كله من ساسه ورأسه حتى الإخوان المسلمين نفسهم مش عايزين يتكلمون ليه؟ عشان الانتخابات ما فيش حايز يعني نتكلم خالص عشان الانتخابات إيه اللي بيحصل في الدنيا ده ولماذا يفعلون هذا ولماذا نحس حسوا أننا حرقوا 6 مستضعفين مش عارفين يتكلم. نتكلم نتكلم وكلامه نادى بأدراج الرياح فأنا أقول هذا نذير شؤمن وفتنة أما موعد الفتنة فلا يعلمه إلا الله إذا كان فيه دولة يقول لك دولة احترام القانون ما يحترم القانون يا أخي يحترم القانون يطبق على هذا مثلما يطبق على هذا لكن لما يكون القانون يتفاوت كل واحد على حسب الدم بتاعه وعلى هذا فأنا أخشى أن تكون فتنة ولا عمر لها ساعتها حكمة الحكماء ستطيش مع هياج العوام عثمان بن عفان والصحابة كلهم ما أدروش يطف الفتنة وقتل عثمان علي بن أبي طالب والصحابة كلهم ما عرفوش يطف الفتنة وكانت الحصيلة مقتل أكثر من مئة واربعين ألف ليه؟ لأن زي الجاهلية ما كانت تحصل واحد أخوه قتل أم خلع حدوم وقال وعمراه أخوه كان اللي تقاتل اشتبك العرب أربعون سنة عشان واحد خلع حدوم وقال وعمراه فانهذا لما تطالبون أن احنا نعقل الشباب ونقلل الشباب اتكلموا كلام معقول اتصرف وتصرف المعقولة عشان لما أقدر أقول للشباب يا شباب الوضع كذا وكذا وكذا ما يتهمنيش أنا يقول الدولة اشتراتك وداتك كام عشان تتنازل عن القضية انا لا أبيع تاريخي أبدا علشان خاطر أجي في صف الباطل وأسكن لا ساعتها بقى لا تقول للشباب تحت دراعك ولا تحت إيدك ولا تتكلم كلمة حيسمعوا كلامك السباب شاعتها حيدوسون ويمشوا ويدوس من هو أعظم مني وأعظم مكان مني ليه؟ بقت فتنة عامة ما عادش حد ينفع يتكلم فيها بالعقل خلاص العقل راح وانتهى ما عادش بقى إلا الشيطان الذي يحبركه الناس عشان كده أنا بقول لابد من إخراج أختنا كميليش حتى من الأس أو على الأقل تطلع تتكلم وتقول مع أختنا وفوق قسطنطين وسائل الأسيرات في اقبيه الاديره يطلعوا يتكلموا يقولوا نحن تلسرنا ورجعنا الى ديننا الاصلي اول ما يقولوا الكلمتين دول احنا هنزق انما يترك المس توتر هذا الوضع انا ارى ان هذا نذير شؤم والله المستعان ما الذي يحدث هذا شيء نسال الله ان ينلطف بنا لان احنا حاسين ان كلنا مضطهدين حاسين اللي بيحكم البلد هو البابا شنوده وده مش كلامي ده كلام الجرائد والمجلات وكلام الناس وطبعا هذا كلام مش جديد يعني لم أكرر الكلام المكرر ليس جديدة هل الأمر كذلك فعلا؟ الله بنستعب أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم اليوم